ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبه ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نص من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا صار الله كما قال عيسى بن مريم كما قال عيسى بن مريم من انصر الى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فامن الطائفه من